بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتن الذين منهم قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكافرين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونه ساء ما يحكم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا ت و هو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم سيئاتهم ولنجزي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون. فوصينا الإنسان بوالديه حصنوا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به يعلمون فلا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنرخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة ناسك عذاب الله ولئلا جاء نصرهم من ربك لا حول إننا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم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 فأن جئناه وأصحاب السفينة وجعلنا آياتا للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبُر الله واتقواه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 وَمَا أَمْتُن بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مُوَلِّيٌ وَلَا نَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ كائسوا من رحمتي واولائك لهم عذاب اليم فما كان جاب قوم الا ان قالوا اقتلوه او حلقوه الله من النار إن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 ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم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 إنا منجدك وأهلك إلَمْ رَأَتْكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّمَا مُزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتٍ لَئِنَّتَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا فَقَالَ أَخَوْمِ يَعْبُدُ اللَّهَ وَرُجُلِ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ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 سَبِلْ بَيْنَ أَنْتَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ فَكُلَّنَ أَخَذْنَا بِذَابِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَهُ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله يغضيها كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا عَلَى النَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا وللعالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء ما يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَنَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا نَحْنُ نُذَكِّرُ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 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون <تصفيق> يا عبادي الذين آمأوا إن أرضي واسعة فإيايا فعبدوا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 قالدين فِي نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكنون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم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 بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حرمًا آمن ويتخبط الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ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 إن الله لمع المحسنين.